استسلام لا لا لا على كل شبر من تراها مجاهد كل ركن من ربها مر عبرة رابعة لست إسلام إلى الخلد يذهب في الجنان ويخترو سرعان رباها والجباه أبية سرعان رباها والجباه أبية في الديار وتزهر لتنبت عزا في الديار وتزهر على كل شفرة من زرها معذب لا استسلام بكل طفاة الأرض قد بات يطر ولا النطر عليها دماغ الصيد زالت زكية لا استسلام وفيها توازي العوالي وجعقر زران رباه والجباه أبيتا زران رباه والجباه أبيتا لتم بتعزا في الديار وتزهروا لتم بتعزا في الديار وتزهروا فجد الدم الغالي على كل ذرة نستستان فلو دم الأحرار نسكن وعنظروا وصلت صد دينا وعرضا وأمة لاستسلام لا لعمرك بالإيمان والدين تنصر سرعنا رباها والجباه أبيتاً, أبيتا سرعنا رباها والجباه أبيتا, أبيتاً لتمبت عزا في الديار وتزهروا لتم عزا في الديار وتزهروا آه صرع العبيد All the bonds,